سريم على موقع كيمو دوتكو. في الهم بغيب وما بفرح لازم يا علاقة دوكسك يا عم فكك مش لازم انا عايزة راجل ظهر وفي الشدة سند مسؤولة من في فرحي وفي حزني الوحدة لما تحب محتاجه اهتمام والحضن يبقى حضن شبعا بالامان والحب ريا على مكادش كتيمه دكتور